لا يوسف الشيطان رب و تبارك الرحمن الرحيم ولا خلق السماء and mm -hmm. de todo el mundo. you know we now لا اقول واني ذا عني ان جاءك Yeah.